ولكن ز ف ل ان يكون ه ن ا ا ل خ ا ص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ا يكون هناك ا ش خ ا ً يمكن ان يكون ه ن ا ش خ ا ص م ك ن ان ي ا ك ش خ يمكن ان ي ك و هناك ا ش خ ا يمكن ا ل يكون هناك ا ل خ ا ص يمكن ان ي ك و ه ن ا ل اشخاص يمكن ان يكون ه ن م ك يكون ه ن ك ا ش خ ا و ن ه ا ل ح م د ل ل ه على ف ض ل ا ص ي ان و ن ه ا ك ص يمكن ان يمكن ا و ن هناك ا ش خ ا يمكن ان يمكن ا و ن ه ن خ ا ص يمكن ا ه وبعد في هذا اللقاء المبارك من تفسير كلام رب العالمين جل جلاله نفيء معكم إ ل ى قول الله جل وعلا في ص و ر ة القصص وقال فرعون يا أ ي ه ا ا ل م ل أ ما علمت لكم من إ ل ه غيري ف أ و ق د لي ه ا م ا ن على الطين فاجعل لي صرح لعلي اطلع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في ا ل أ ر ض بغير الحق وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان ع ا ق ب ة الظالمين إ ل ى ما بعدهن من ا ل آ ي ا ت نقول والله المستعان في س و ر ة الشعراء أ خ ب ر موسى عليه السلام فرعون أ ن الله ربه ورب آ ب ا ئ ه ا ل أ و ل ي ن و ا ل ح ي ا ة في زمن فرعون ا ل س ي ا س ي ة و ا ل ع ق د ي ة كانوا ينظرون إ ل ى فرعون أ ن ه ابن ا ل آ ل ه ة و أ ن هذه ا ل آ ل ه ة تفيء إ ل ي ه فهو في نظرهم من يعبد ويؤله وهذا من الاستخفاف بالعقول الذي صنعه فرعون في قومه قال الله جل وعلا فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه هنا يقول رب العالمين جل جلاله وقال فرعون يا أ ي ه ا الملا أ ي يخاطب أ ش ر ا ف قومه ممن غيرهم تبعا لهم ممن يملكون الحل والعقد و ا ل أ م ر في البلاد وقال فرعون يا أ ي ه ا الملا ما علمت لكم من إ ل ه غيري والنفي هنا لم يرد به فرعون ما يعرف ب ا ل ق ا ع د ة عند العلماء أ ن عدم العلم ليس علما بالعدم إ ن م ا أ ر ا د فرعون من قرائن اخر جاءت في سياق ا ل ق ر آ ن العظيم أ ر ا د فرعون أ ن يقول أ ن ن ي أ ع ل م كل شيء وبكوني أ ع ل م كل شيء لا أ ع ل م أ ن هناك إ ل ه ا الها, إلهاً غ ي ر تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال هذا مناديا ً أ ش ر ا ف قومه كما قال الله جل وعلا وقال فرعون يا أ ي ه ا الملا ما علمت لكم من إ ل ه غير قبل أ ن نجيب على هذا يجب أ ن يعلم أ ن الله جل وعلا ما أ خ ب ر عن شيء في كتابه معظما إ ي ا ه أ ع ظ م من إ خ ب ا ر ه عن الهيته و و أ ن ه جل وعلا لا رب غيره ولا إ ل ه سواه فقد كلم الله موسى تكليما عند جبل الطور ثم قال له بعد أ ن ط م أ ن ا ه يا موسى إ ن ن ي أ ن ا الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدني و أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري والمقصود من هذا أ ن الله جل وعلا أ ص ل ا ما نصب الموازين و أ ق ا م البراهين بل ما قامت السماوات و ا ل أ ر ض ما خلقتا إ ل ا ليعلم ويعبد جل وعلا وانه لا رب غيره ولا إ ل ه سواه فجاء فرعون إ ل ى هذه ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ج ل ي ل ة التي لا ينكرها أ ح د يعقل ف أ ن ك ر ه ا بالكليه و س ي أ ت ي الفرق ما بين خطابي وخطاب القرشيين فقال مستكبرا في قومه ما علمت لكم من اله غيري ثم حتى يقنع من حوله أ ن ه يبحث عن ا ل ح ق ي ق ة قال ف أ و ق د لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا و هامان وزيره و كان من ع ا د ة الملوك يوم ذاك أ ن ه م يكلون كل أ م و ر ه م إ ل ى وزير واحد فيوكل الوزير ما أ م ر به الملك إ ل ى سائر من يعمل تحت يده و كان من عادتهم في البناء أ ن ه م ي أ ت و ن بالطين فيجعلونه في التنور في النار فيصبح ما يسمى بالاجر ثم يجعلونه ممزوجا مخلوطا بالتبن فيصنعون منه شيئا كلب ثم يبنون به ف ب د أ فرعون الخطاب ب أ و ل ه ف أ و ق د لي ي ه ا م ا ن على الطين حتى يبين لمن يسمعه حرصه على طلب ا ل ح ق ي ق ة وهو يكذب فأوقد فاجعل موسى لي على الطين فاجعل لي صرحة لعلي أطلع إلى إله أهامان صرحة قال الله في غافر ل ع ل أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب السماوات و ا ل أ ر ض وفي هذا دليل خفي عمن لا يعلم ظاهر لمن يعلم لمذهب أ ه ل ا ل س ن ة مذهب أ ه ل الحق و هو أ ن الله في السماء إ ذ أ ن فرعون محال أ ن يقول و يطلب أ ن ينظر أ ي ن الله في السماء إ ل ا و قد أ خ ب ر ه موسى أ ن الله في السماء فلو لم يخبره موسى لم يبين له هذا ا ل أ م ر لما طلبه فرعون لكن فرعون علم من خطاب موسى لو أ ن الله فوق السماوات ف أ خ ذ فرعون يظهر لقومي ان هذا ا ل إ ل ه الذي يخبر عنه موسى س أ س ع ى جاهدا في البحث عنه ولهذا قال هنا لعلي, لعلي اطلع إ ل ى إ ل ه موسى ثم قال و إ ن ي لاظنه ك ا ذ ب ا قال و إ ن ي لاظنه ك ا ذ ب ا و إ ن ي لاظنه من الكاذبين حتى يبين أ ن ه مع سعيه إ ل ا أ ن ه على اعتقاد تام حتى لا تتزعزع ع ق ي د ة من حوله بزعمه عن ما كانوا عليه من اتخاذه إ ل ه و إ ن ي لاظنه من الكاذبين قال ربنا واستكبر هو وجنوده في ا ل أ ر ض بغير الحق الاستكبار أ ش د أ ن و ا ع الكبر ل أ ن ا ل ز ي ا د ة في المبنى ز ي ا د ة في المعنى استكبر هو وجنوده فاستكبار فرعون أ ص ل واستكبار الجنود تبع استكبار فرعون أ ص ل واستكبار الجنود تبع واستكبر هو وجنوده في ا ل أ ر ض هذه ا ل أ ل ف واللام في ا ل أ ر ض تحتمل معنين إ م ا أ ن تكون أ ل ف واللام للعهد فيصبح أ ي أ ر ض أ ر ض مصر ل أ ن هذا المعود ه في الذهن أ ن فرعون يسكن مصر و إ م ا أ ن تكون للجنس باعتبار أ ن أ م ة فرعون يوم ذاك علت على كثير من ا ل أ م م ولكن ا ل أ و ل أ ر ج ح والعلم عند الله ل ك ن ا ل أ و ل أ ر ج ح والعلم عند الله واستكبر هو وجنوده في ا ل أ ر ض بغير الحق وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون و أ ن ه م إ ل ي ن ا لا يرجعون ا ل آ ن ن أ ت ي هنا لقول الله جل وعلا وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون هذه ا ل ت ذ ك ي ل في ا ل آ ي ة هنا أ ص ل ا ً دل عليه المعنى ا ل أ و ل لما دل عليه المعنى ا ل أ و ل ل أ ن فرعون لا يعترف أ ص ل ا ً بوجود الله فكيف يعترف أ ص ل ا ً بالرجوع إ ل ي ه هو لا يعترف أ ص ل ا ً بوجود الله إ ذ ن لماذا جيء بها جيء ب ا ل آ ي ا ت وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون تعريضا ً بالمشركين ل أ ن الفرق ما بين كفر فرعون وكفر قريش أ ن فرعون نفى وجود الله أ ص ل ا ً أ م ا كفار قريش لا ينفون وجود الله ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض لا يقولن الله لكنهم كذبوا رسولهم وزعموا أ ن الله لم يبعث وردوا نبوته بل قالوا كما قال الله عنهم وقالوا لو ننزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم إ ذ ن هذا الفرق لهذا الفرق جاء الله جل وعلا بقوله تبارك ا س م ه وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون لما بين هذا حتى يتعظ بهم كفار قريش كما س ي أ ت ي قال الله جل وعلا بعدها ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم والنبذ الطرح و ا ل إ ل ق ا ء وهذا يدل على هوانهم على الله ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر, فانظر, فانظر كيف تكون ع ا ق ب ة الظالمين فبين جل وعلا هنا ع ا ق ب ة الظالمين كيف تكون ثم قال ربنا تبارك وتعالى وستكبر ا وجنود ا في ا ل أ ر ض بغير الحق و م ن أ ن ه م إ ل ي ن ا لا يرجعون إ ل ى أ ن قال ربنا و أ ت ب ع ن ا ه م وجعلناهم أ ئ م ة يدعون إ ل ى النار ويوم ا ل ق ي ا م ة لا ينصرون أ م ا قول ربنا وجعلناهم أ ئ م ة يدعون إ ل ى النار ف إ ن ا ل إ م ا م كل من يدعو إ ل ى شيء من خير أ و او شر فلا ي ت ع ل ق بها م د ح و ل ا ذنب محض ب ق ر ي ن ة ا ل آ ي ة إ ن م ا يعرف السياق مدحا ً أ و ذما حسب الحال و المعنى و جعلناهم إ ئ م ه يدعون إ ل ى النار أ ي يدعون إ ل ى كل عمل يؤدي الى يؤدي إ ل ى النار و هذا معناه أ ن كثيرا ً من الناس جعلهم الله جل و علا س ا د ة و معنى س ا د ة أ ن لهم فضل يتبعهم الناس و لو قلبت بصرك فيمن حولك ممن يعيش على ا ل أ ر ض اليوم ل ر أ ي ت فئام ع د ة جعلهم الله جل وعلا رؤوسا يتبعون وهم هؤلاء درجات ومنازل م ت ف ر ق ة كما قال العلي الكبير إ ن سعيكم لشتى ف أ س و أ ه م من كان قدوته فرعون قال الله وجعلناهم إ م ة يدعون إ ل ى النار و أ ع ظ م ه م من كان لا يخرج من بيته لا يبتغي شيئا في قوله وفعله إ ل ا أ ن يعظم الله وما يعني يورث ا ل إ ن س ا ن في قلبه شيء أ ج ل من تعظيم الله فمن كان يمسي ويصبح ورغبته أ ن يعظم الله بسببه هذا في أ ع ل ى المقامات هذا في أ ع ل ى المقامات و أ د ن ى المقامات من عياذا بالله يغدو ويسعى ج ر أ ة على الله كما صنع فرعون هنا و س ي أ ت ي في اللقاء الذي بعد هذا بيان ذلك تفصيلا لكن هذه أ ف ض ا ل يمن الله بها على من يشاء من عباده فمن الناس من ربما إ ذ ا دخل مسجدا او مصليا فوجد فيه شخصا قد يكون فقيرا رث الحال غريبا من طبعه أ و من عمله أ ن ه مهان لكنه عندما يراه يصلي يسجد يذكر الله ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يجد هذا الرائي في قلبه م ح ب ة لهذا ا ل م ر ئ و إ ج ل ا ل ا له وتعظيما حتى إ ن هذا الذي المرئي ليعجب لم ا يعظمه هذا وهذا لا يريد شخصه إ ن م ا يريد أ ن يعظمه إ ج ل ا ل ا لله فتعظيم الله هو ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ة للقلوب والله يعظم في أ م ر ه فيؤتى ويعظم في نهيه فيجتنب ويعظم في أ س م ا ئ ه وصفاته فيتعبد بها ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها ويعظم في رسله و فيحبون ويناصرون و ي ؤ ل و ن ويعظم في أ و ل ي ا ئ ه وعباده فيحبون ويقبل منهم العمل و ي غ ض و عن العثرات تعظيما لله الذي هداهم واجتباهم واصطفاهم إ ل ى غير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم قال الله جل وعلا أ خ ب ر أ ن ه م يوم ا ل ق ي ا م ة لا يمكن أ ن يكون من هؤلاء ا ل أ ت ب ا ع نصره ل أ ن ه فهمنا بالعقل ما دام هناك د ع و ة في الغالب يكون هناك أ ت ب ا ع لكن هؤلاء ا ل أ ت ب ا ع الذين ينصرون من معهم في الدنيا يتخلون عنه يوم ا ل ق ي ا م ة ثم قال الله و أ ت ب ع ن ا ه م في هذه الدنيا ل ع ن ة و يوم ا ل ق ي ا م ة هم من المقبوحين و أ ت ب ع ن ا ه م في هذه الدنيا ل ع ن ة و يوم ا ل ق ي ا م ة هم من المقبوحين ا ل آ ن انظر إ ل ى أ س ل و ب ا ل ق ر آ ن و هذا منح بلاغ عندما تريد أ ن تعرف بشيء عظيم غالبا إ ذ ا أ ش ر ت إ ل ى غيره ف إ ن ك قولك هذا يدل على أ ن المشار إ ل ي ه محتقر فمثلا تقول من يصحبنا في سفرنا فتقول ا ل أ م ي ر و الوزير و صاحب المعالي تعد أ س م ا ء في عند الدنيا ر ف ي ع ة ثم تشير إ ل ى أ ح د من الحاضرين غير معروف تقول و هذا ف أ ن ت ما أ ش ر ت إ ل ي ه م ق ا ر ن ة ب غ ي ر إ ل ا ل أ ن ه غير معروف مثلهم حتى و أ ن ت تحمل متاعا ً لتنتقل من دار إ ل ى دار إ ل ى مكان إ ل ى مكان ف ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ع ر و ف ة في الدار يحملها أ ب ن ا ؤ ك يعرفون أ ن الغدو والرواح إ ل ى مكان كذا يحتاج إ ل ى حمل متاع كذا وكذا من ا ل م ت ا ع ف ي ح م ل و ن ه فتستدرك أ ن ت شيئا صغيرا لا يراه أ ب ن ا ؤ ك لا يحفنون به تقول خذوا هذا معكم احملوا هذا معكم ا ل ق ر آ ن هنا ماذا يقول رب العالمين يقول و أ ت ب ع و ا في هذه الدنيا لما قال بعدها ا ل ق ي ا م ة و ا ل آ خ ر ة قال في هذه الدنيا حتى يبين ح ق ا ر ة الدنيا و مع أ ن الدنيا ح ق ي ر ة إ ل ا أ ن رب العالمين قال و أ ت ب ع ن ا ه م في هذه الدنيا ل ع ن ة أ ي يلعنهم أ و ل ي ا ء الله المقربين المقربون و أ ن ت تعلم أ ي سوء عياذ بالله أ ن يمسي إ ن س ا ن في قبره و أ و ل ي ا ء الله يلعنونه وهم على ا ل أ ر ض و إ ن م ا ساق له هذا جراته على الله كما س ي أ ت ي قال ربنا و أ ت ب ع ن ا ه م في هذه الدنيا لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة أ ي في ا ل آ خ ر ة هم من المقبوحين اي ممن ج ا ء و ا بعمل قبيح يذمهم الذام عليه, ممن جاءوا بعمل قبيح يذمهم الذام عليه عليه. هذا ما أ خ ب ر الله جل وعلا عنه في هذه ا ل آ ي ا ت من ص و ر ة القصص وهي م ر ت ب ط ة ا ر ت ب ا ط ه وثيقا بقول الله جل وعلا في النازعات ف أ خ ذ ه الله ن ك ا ل ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وسنفرغ ل ل ح د ي ث عن قول الله جل وعلا ف أ خ ذ ه الله ن ك ا ل ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى في اللقاء القادم لكن قبل أ ن ننهي ما نحن في ه نبين هنا أ ن موسى عليه السلام سعى جاهدا أن يكون سببا ً في هدايه فرعون امتثالا ً لقول الله فقول له قولا ً لينا لعله يتذكر أ و أ ن يخشى لكن يقول البعض إ ن فرعون استشار هامان فقال له كيف تقبل أ ن تكون عبدا ً بعد أ ن كنت ربا و إ ن صح هذا النقل ولا أ ظ ن ه يصح لكن منه ف ا ئ د ة لا تخفى وهو أ ن ا ل إ ن س ا ن يتخذ ممن ن يستشيرهم أ ن ي ك و ن أ ه ل ر أ ي وعقل هذا لا بد منه ل أ ن ه لا يستشار أ ح د في شيء لا يفقهه لكن لا بد أ ن يكون فيمن تستشيره حظ عظيم من الصلاح و أ ن ا أ ق و ل من أ ر ا د أ ن يتخذ رفيقا فليحتط أ ي ن حاله من قيام الليل فغالب الظن أ ن من يوفق لقيام الليل يوفق ل ل ر أ ي في النهار يهدى الله لا يخذل عبدا خلا بربه في ليله وبث ربه شكواه وعظم ربه في صلاته وناجاه جل ذكره ف إ ن هذا بعيد أ ن يخذل في يومه ونهاره متعنا الله واياكم متاع الصالحين وجعلنا الله واياكم ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه والحمد لله رب العالمين لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته أ ي ت ه خ ع ا ل ر أ خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس